إن للمساجد في الإسلام درجة عظيمة ومنزلة رفيعة فهي أحب بقاع الأرض إلى الله تعالى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها أخرجه مسلم أيها المسلمون Ndugu wa islamu, hakika misikiti jako načeo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Misikiti jako na daraja jaju katika dini ya Uislamu. islamu Kwa ni misikiti ndio mayneo bora katika mayneo yahini ardhi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala بيومينيو أنيكو پندكيزة زيدي كوالله سبحانه وتعالى كتيك مينيو يهيني أرضي تنويشي يوياكي تومي صلى الله عليه وسلم أسيما ونحديثي ليو دانيا صحيح مسلم حديثي أبو هريرة رضي الله عنه أحب البلاد إلى الله ما ساجدها سهيم زينيكو پندكيزة زيدي كوالله سبحانه وتعالى misikiti ndio sehemu zenye kupendekezwa mbele ya Allah e ibadallah misikiti miongoni mwa fadhila zake katika dini ya Uislamu na miongoni yenye kuonesha cheo cha misikiti katika dini ya Uislamu ni kuwa wale wenye kutembea usiku kwenye giza la usiku kuelekea misikitini Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامه نور ينك ممتوكا نور ينك نارا يوم القيامة تومي صلى الله عليه وسلم أسيما إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة أخرجه الطبراني في الأوسط أسيما تومي صلى الله عليه وسلم حقيقة الله سبحانه وتعالى Atawangari Shia atawatia nuru ya kungara wale wenye kuenda miskitini katika giza la usiku atawajalia nuru yenye kungara يوم القيامه bali misiti maashara alahiba miongoni mwa yakujulisha cheo chake ni wenye kuenda miskitini asubuhi na jioni wakawa vipindi vile vya ونطوك وكيتكية أذانك ولكية مسكتيني وصيويني وفيف وقصالي مجمباني وكاجة مسكتيني وتوكما هاوة الله سبحانه وتعالى أمي واندالية سهمة پروني أمي واندالية سهمة پروني نا الله سبحانه وتومي عليه الصلاة والسلام ما سيما كوسيانهي كوني حديثي اليوكو كتك صحيح البخاري نصحيح المسلم من غدا إلى المسجد أو راح اعد الله له نوزلا في الجنه كلما غدا او راح اتكئ كوندا اسبحي نجوني مسكيتيني سهيم الاسبحي و سهيم الجوني بسبب صلاه 5 زمغوانيكا طرفي النهار اسبحي نجوني اكاوى يعني من mtu الله basi وتعالى subhanahu wa ta'ala atakuwa kimjalia nyumba na makazi peponi kila akienda ywajali wasehemu kila akienda ywajali wasehemu ndani ya pepo ayuhal ahibba inna allah subhanahu wa ta'ala ja'ala liman kana qalbuhu mu'azziman lilmasajid muhibban laha mulaziman الله سبحانه وتعالى امي وجalia wale ambao kwamba nyoyo zao zimejaa mahaba ya kuipenda misikiti na kuadhimisha misikiti na kujilazimisha na misikiti wakawa wao ni wenye kujilazimisha na misikiti Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa amiwajalia sehemu yao khaas wametengewa chini ya يوم القيامه siko ambao kwamba jua litateremka lifike karibu nadhichwa vya waja siku ambayo kwamba watu watatokwa na majasho mpaka kuna watakauzama ndani ya majasho yao siku ambayo kwamba watu watasimama mpaka watamuomba ya Allah tu ataka atakaye kwenda peponi ende ataka kwenda motoni ende yani kile kisimamo wakiona ni adhabu kuliko hata adhabu ya nar Sikum zitum maaxa val ahibba. Sikuhini, wadja wahangajika, je je amidja li kivuli, čarš. Tu mi sallah jo je vaseblem, a tu pa kabari jahili, kun jihaditi abu hureira. Asema, sabbatun, ju villu homullah, takta villi, ju mala illa villu. Vatu aina saba, Allah subhanahu wa taala, ata kivuli jarshi athawa kiya kivuli siko kwamba hakuna kivuli siko hicho peke yake alafu katika hawasaaba dhakara minhum rajulan qalbuhu muallaqun bilmasajid mtu moyo wake umifungamana na misikiti yaqulu al-imam an-nawawi rahimahullah fi sharh muslim ma'nahu mana yahdithini ماذا معناه؟ شديد الحب لها مواجه؟ ومحبه يكون بين المسكيتي والملازمة للجماعة فيها لأنه يجب أن يكون لديك صالة الجماعة للمسكيتي أيها المسلم ما أعظم أن تكون المساجد مجلسك نوزوري وليودي المسكيتي يوين ليو فيك وفياخو ndio baraza yako ndio sehemu yako yakuja hapa kujipumbaza na kujiliwaza Miskiti inapokuwa hali kama hiyo katika moyo wako basi hiyo ni hali bora zaidi ukawa ni mwenye kujilazimisha na msikiti tahdhurul jama'ata fiha tahdur as-salawat al ukawa na hudhuria salaza faradhi وتحضر مجالس العلم فيها وكان حضوريا بكاو في علم ندني المسجدي من الخطب والمواعظ والدروس لازمي خطب نمو نمو درسة هي وكان لازميشه كوجا كسكيلزا خطبنا مواعظنا مدارسنا في المسجديني هي لي جambo وكان سلف الصالح ايها المسلم واما واقوا وليو كنتغوليا انهو كواما نديو كيلهلهزوchema كانوا يوصي بعضهم بعضاً بهذا ولكوا في وصيان هيده يا أبو هيده لقد لازميشا نميسكيتي فرو البزار وابن أبي شيبة عن أبي الدرداء رضي الله عنهم أنه قال لتكن المساجد مجلسك يا ومسكيتي نيوكي كوشاكو مسكيتي يا ونيوكي كوشاكو فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ضمنا لمن كانت المساجد بيته الأمن والجواز على الصراط يوم القيامة حقيقة الله سبحانه وتعالى أمم ذمنيا يولي أن بيكوانبا مستيتين دير ينبياك أمم ذمنيا هي أمام mambo gani asema al-am يوم القيامه يوم شديد الخوف ni si kwamba kwamba hofu nyingi ni iliyo dunia عليه الصلاة والسلام الله amekudhinia siku hiyo amani jambo la kwanza jambo la pili asema waljawaza يوم القيامة atakuwa ni munikuivu ka ili sirap ambu kama ni jisrun fauka nari jahannam ni bridge daraja li li ya moto wa jahannam daraja hili ma ashar al muslimin si daraja kama daraja tunau bali hata hali kurubiani na yo sallallahu alaihi sallam atuambia uneni waki ni kama mfano wa incha makali ya upanga undu ukubawaki si sehemu hata ya kweka guhu kupita sivyo vyote siu hodari ni amal na yale aliyofikiwa na Allah Subhanahu wa Taala miongoni mwao ni huyu ambaye kwamba amejadia msikiti ndio vikao vyake anajilazimisha na msikiti ibadallah wa min a'zami ma yatlu ala fadl almasajid katika mambo makubwa yani kutujulisha fadla ya wa uzimi kadriha na ukubwa wa cheo chake ndani ya anna ujuraha lam tanhasir fiha kuwa malipo na khairi za misikiti hazikufungwa ndani ya misikiti tu eti ukiwa ndani peki yake utazipata bali mpaka kule nje yani khairi zake zimekusanya fidhab ilaiha kule kuenda tayari wewe uko kwenye khairi waenda misitini wal minha na ukao unarudi unatoka miskitini unarudi pale ulikotoka nyumbani ya kazini بعد أمودانياني داني أخير تومي صلى الله عليه وسلم وتنبيك وني حديثة لأبوكي يا إمام النسائي نال إمام الألباني رحمه الله تعالى أسيمني حديث صحيح حين يخرج الرجل في الناس من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة انت ونفتوك نبال قوي لكي يمسكتين بس مغو ونانديكا جيما ثواب نمقو ونفوت مدامي زلخطو وزوتو نزكوج كل مقوم وجوكي ونواندكي وثواب مقوم وفيلو مجو كي ونواندكي ومدامي مبكو فيك وهاكذا نميكوج فيها كتككورودي ثوابني في لفيلة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله Osalat, والسلام za رسول الله za la alihi, ومن slahabi بعد wala, amma ba'adu, faya' ajuhal muslimun. Ma' sabaha, džuzzun, jeseirun, mimma jadullu, za la avramet il-messagidi, uafavliha v islamu. Jelo kubora wa miskiti na daraja ya miskiti katika dini ya uislamu wa yakfina min dhalika kulli annaha buyutullah yatotosha na yote leo changulia mpaka na yale hatukyataja hili moja pekee yake annaha buyutullah wa masajid ni Allah amia tegemeza kwake ili kuisherrifisha kafa bidhalika sharafa wa fadla wa azama yatosha hilo kwa kuwa ni sharafa ya miskiti. na ni yenye kuonesha deny kuonesha ubora wa miskiti. na utukufu wa miskiti. bali hilo la kutosha ayuhal mu'min la kutosha hilo liwe ni lenye kukuhamasisha wewe uwe ni mwenye kuutukuza msiti Kupen da miskiti. Kudilazim isha na miskiti. Kupo a ni njom by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sajma. Wa anna al-masajida l Wa anna al-masajida l Na hakika miskiti ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Yu iman ziliokoko in yu zetu. Bi hadihil adhafah. إن كنتم محبين لله إن كنتم مؤمنين بالله بس جويني وأن المساجد لله هو مستيطن يا الله لم ينقوني مما أين زكويتوكوز المستيط نواتو واسموابود دانيا مستيط أسيقوى الله سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو Ma'allahi ahada basi usimuombe pomoja na Allah yote fa haqqan liman yuhibbuha wa yu'azzimha wa Wayal Zamuha yalzamuha ay yu'sama wa yukrama wa yun'am ni haki mwenye kuitukuza miskiti Mwenye kuipenda misikiti mwenye kuiamrisha misikiti hissan wa ma'nan hissan kwa kuisafisha kwa kuijenga kwa kufanya kila lenye kufanya msikiti unawili hissi wa ma'nan kuja kusali misikitini kuhudhuria khutab الله سبحانه وتعالى الينوي ويكرمنا اكرمي وينعم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه المساجد بيوت الله في الأرض وحق على المزور ان يكرم زائره اخرجه ابن ابي شيبه اسما مسكيتي ني الله كوني هني neni haki mwenye kuzuriwa mwenye kutembelewa unapokuja msikitini umekuja kumtembelea Allah subhanahu wa ta'ala basi yule mgeni aliyokuja kutembelea haki yake ni akirimiwe wallahu akramul akramin Allah ndiye mwenye kukirimu zaidi kwa hivyo mwenye wa na qad ibtulina muddatan bighalqil masajid tulipewa mitihani muda kiaf flani misikiti ikawani kufungwa na kuna wale waliokuufa kwenye hii fatara ya hu mtihani walikuwa wakitarajia wajiriki tena misikiti kufunguliwa upya ili wapate khairi za misikiti wapate thawabu zilizokuwa ndani ya walikuwa na matarajio haya واتولكوك تماني لني مسكتي تفنقليوة تكصالي صالة جماعة لني مسكتي تفنقليوة تكصالي جمعة لني مسكتي تفنقليوة تكفاني خيرات واتولكونا تماني لكني وانقابي وليفريك كونيهن مدى الله سبحانه وتعالى هكوا جالي يكرودي وقد اختارك الله واصطفاك الله منك شكوا ويوي Mimi na wewe akakuchegua akakuhisha mpaka ukaja ukaipata neema kamahim. hii faatubiru mazingatio kwenye hili chukeni mazingatio kwenye hili na mjue Allahu ala kulli shay'in qadir ihzaru an tuslabu hadhihi an-ni'mah chungeni msije mkapokonywa hii neema Allah ni muweza kufanya lolote watu wasiji makini. فرصه لي الي يكم كنوني معكم وقت هذه الفرصه اغتنموا هذه النعمه بحب المساجد وتعظيمها وتاميرها بحضور الصلوات فيها وحضور مجالس الذكر من مجالس العلم والمواعظ والخطب تهذريني نعمه مسلم كبكونيو ثاني يمارسني المسجدي وقهضوريا صلاه الجماعه وقهضوريا مجارسه المسجدين وقهضوريا مواعظ المسجدين وقهضوريا خطب في المسجد ومن كان يريد الاخره فليشترها في المساجد يقول انا ايtak akhira aje kuinunua kwenye hii miskiti yaqulu ata ibn yasar fi almasajid hadhihi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 وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم